الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الواحد و ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء لا زلنا مع ا ل ع ق ي د ة وهذا هو الشريط ا ل أ و ل في ا ل م ج م و ع ة ا ل خ ا م س ة عنوان هل ا ل إ ن س ا ن مسير أ م مخير السؤال بإيجاز التسيير والتخيير جواب يقول فهني عن الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل إ ن س ا ن مخير ومسير أ م ا كونه مخيرا ف ل أ ن الله سبحانه أ ع ط ا ه عقلا وسمعا وبصرا و إ ر ا د ة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه وبذلك والنهي واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله يناسبه التكاليف تعلقت ما الأمر طاعة من به الله على و ا ل ع ق ا ب على م ع ص ي ة الله ورسوله واما كونه مسيره فلانه لا يخرج ب أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه عن قدر الله ومشيئته كما أنفسكم ما من قال سبحانه ما أصاب قبل الأرض ولا في أنفسكم إلا ذلك يسير نصيبة من نبرأها في في في كتاب على شاء وما تشاءون إ ي ل ا ايشاء الله رب العالمين و ق ا ل س ب ح ا ن ه هو ا ل ذ ي يسيركم في ا ل ب ر والبحر ا ل آ ي ة وفي البرد الايه ت ك ث ي ر ة و أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة كلها تدل على م ا ذ كرن ا ل م ن ت أ م ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم سؤال مضمونه أ ن نقاشا دار بين جماعتين في أ ن ا ل إ ن س ا ن مسير أ و مخير ويطلب ا ل إ ف ا د ة على الصواب في ذلك على ضوء الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام أولا الله تعالى اللوح المحفوظ لله على رسوله وآله كل وعلم وكتب ثبت وصحبه وبعد وحده وسع أن رحمة شيء في اللوح ما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وعمت مشيئته وقدرته كل شيء بيده ا ل أ م ر كله لا مانع لما أ ع ط ى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير وقد دل على ذلك وما نصوص والسنة وهي ومن ودواوين وجبهاء القرآن دل عند على ذلك الكتاب أهل العلم ومن طلبها من القرآن السنة معناه مع كثيرة من في ريخة من ذلك قوله تعالى إ ن الله بكل شيء عليم وقوله الله خالق كل شيء وقوله إ م ا كل شيء خلقناه بقدر وقوله وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله إ ن الله كان عليما حكيما وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب وقوله ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل الا في كتاب إ في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا إ ن ذلك على الله ل ه يسير و و ق ولو شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها الايه ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاه من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكذا ه و على ل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا لما منعت ولا شيء قدير أعطيت معطي مانع منعت يمنفع الجد, منك الجد. وكذا ما ن ك ل جاء د و ك ذ ما ا ج في حديث عمر رضي الله عنه من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل إ ي م ا ن ف أ ج ا ب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه النصوص وما في معناها تدل على كمالي علمي تعالى بما كان وما هو كائن على تقديره كل ش ؤ و ن خ ل ق ه وعلى ع م و م مشيئته وقدرته ما شاء ه سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن ثانيا ثبت أ ن الله حكيم في خ ل ق ه و ت ب ي ر ه وتشريعي رحيم ب ع ب ا د ه و أ ن ه تعالى أ ر س ل الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ز ل الكتب وشرع الشرائع و أ م ر ك ل منهم أ ن يبلغها امته و أ ن ه تعالى لم يكلف أ ح د ا إ ل ا وسعه ر ح م ة منه وفضلا فلا يكلف المجنون حتى يعقل ولا الصغير حتى يبلغ وعذر النائم حتى يستيقظ والناسي حتى يذكر والعاجز حتى يستطيع وثبت م لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه رحمة منه ن تبلغه الدعوة تبلغه تعالى حتى وإحسانا و عقلا وشرعا الفرق بين ح ر ك ة الصائد على سلم مثلا و ا ل س ا ق ق من سطح مثلا فيؤمر ا ل أ و ل بالمضي إ ل ى الخير وينهى عن المضي إ ل ى الشر والاعتداء بخلاف الثاني ي يليق في يوجه إليه فلا ولا عقل شرع أمر أو أن ن ه وثبت الفرق أ ي ض ا بين ح ر ك ة المرتعش ا لمرضه و ح ر ك ة من ليس به مرض فلا يليق شرعا ولا عقلا أ ن يوجه إ ل ى ا ل أ و ل أ م ر ولا نهي فيما يتعلق في ا ل ر ع ش ة لكونه ملجا مضطرا إ ل ي ه ا بل يرثى لحاله ويسعى في علاجه بخلاف الثاني فقد يحمد كما في حركات العبادات الشرعية وقد ينهى كما في حركات ا ل ع ب ا د ة غير ا ل ش ر ع ي ة وحركات الظلم والاعتداء فتكليف الله عباده ما يطيقون فقط وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وامثالهم أ م ث ل ه دليل على ب و ت ا ا والقدرة والاستطاعة خ ت ي ر لمن ل ك ف م من لم يكلفهم ثم حكم دون عدل إن الله تعالى حكم عدل علي ي ك ح لا يظلم مثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحيح فلا ي ت أ ت ى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته ان يكلف عباده دون أن يكون لديهم لما إرادة واختيار البالغة أ ن يعذبهم على ما هم إ ل ى فعله م ل ج أ و ع ل ي ه م ك ر ه و إ واذن فقدر الله المحكم ا ل ع ا د م وقضاؤه المبرم النافذ من فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها ف إ ذ ا اتسع عقل ا ل إ ن س ا ن ل إ د ر ا ك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه و إ ن عجز عن ذلك فليفوض لله وليتهم نفسه بالقصور في إ د ر ا ك الحقائق فذلك شانه في كثير من الشؤون ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشريعه وجزائه ف إ ن ه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليكف على الخوض في ذلك ا ل ش أ ن خ ش ي ة الزلل والوقوع في ا ل ح ي ر ة وليقنع عن رضا وتسليم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه لما حاموا حول هذا الحمى فقالوا يا رسول الله افلا نتكل فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له روى البخاري من طرق عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باقيا الغرقد في ج ن ا ز ة فقال ما منكم من أ ح د إ ل ا وقد كتب مقعده من ا ل ج ن ة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أ ف ل ن ا ا ل ت ك ل فقال اعمل و ا فكل ميسر لما خلق له ثم ق ر أ قوله تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى َ و توفيق ََّ ق ى ََ ص الله العبد السنن ى للايمان وصحبه توفيق ل ل العبد ه سؤال هل يوفق الله ع العبد ى للايمان ابتداء أ م العبد يختار ا ل إ ي م ا ن والله يوفقه ويمده وهل يخذل الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر أ م العبد يختار الكفر ثم يخذله الله هل علم الله بسابق علمه ا ل أ ز ل ي ب أ ن من عباده من سيختار الهدى بملء إ ر ا د ت ه م وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أ ه ل ا ل س ع ا د ة قبل أ ن يخلقهم و أ ن من عباده من سيختار الضلال بملء ارادتهم وطوائهم واختيارهم فكتبهم من أ ه ل الضلال أ م ا ل أ م ر تقدير مع التسليم بان ل ل تعالى عادل حكيم عليم يفعل ما يشاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام ه وحده رسوله وآله وصحبه ما يشاء جواب حكيم وبعد بعث س ه الله ر س وأنزل ل ع ي م ا ل ك ت ب مبشرين ومنذرين م ي إلى ج ع ا ل أ م م لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل ووفق من شاء من عباده إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فضلا منه و ر ح م ة وخذل من شاء منهم فلم يوفقه ل ل إ ي م ا ن ح ك م ة منه وعدلا كما قال تعالى والله يدعو ويهدي دار السلام يشاء صراط كما علم سبحانه في علمه السابق الخلق إلى إلى علم علمه قبل خلق مستقيم في من أ ن من عباده مؤمنين سيدخلهم ا ل ج ن ة و أ ن منهم كافرين سيدخلهم النار وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم وكنت الموت نبينا شاب صعبة الله سؤال أنا شابٌ أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان على حتى أتمنى نفسية من محمد هذه الفتوى تحت عنوان تمني الموت و ي س أ ل السائل هل يجوز ذلك هل يجوز أ ن يتمنى الموت لارتاح وماذا أ ع م ل ل أ ن ديني و إ س ل ا م ي ضعيف و أ ه ل ي يلومونني وكل الناس يلومونني جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يجوز لك أ ن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أ ح د ك م الموت لضر نزل به ف إ ن كان لا م ح ا ل ة فليقل اللهم أ ح ي ن ي ما كانت ا ل ح ي ا ة خيرا لي وتوفني إ ذ ا كانت ا ل و ف ا ة خيرا لي وننصحك ب ا ل ت و ب ة والاستغفار و ك ث ر ة ا ل ط ا ع ة و ا ل م ح ا ف ظ ة على الفرائض والقرب من أ ه ل الخير و ك ث ر ة مجالستهم والبعد عن الأشغال ومجالستهم عسى الله أن يعافيك أن عسى ويشرح و صدرك للحق ب المولود ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا ح م د آ ه ص ح ب ه وسلم و و ل ل م ا يولد على ا ل ف ط ر ة سؤال الحديث الشريف يقول كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه يهودانه أ و يمدسانه أ و ينصرانه الحديث وحديث آخر يقول آخر يكتب رزقه وعمله وشقي أ و سعيد و ر ي د التفصيل والبيان وما الفرق بين الحديثين جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد حديث كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة حتى يعرب عنه لسانه ف أ ب و ا ه يهودان أ و ينصرانه أ و يمجسانه رواه البيهقي و ط ب ر ا ن ي في المعجم الكبير و أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم بلفظ كل إ ن س ا ن تلده أ م ه على الفطره فابواه ل ر أ يهودان أ و ينصرانه أ أو و أو أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة تنتج هل ترى فيها من جدعاء ومعنى ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن مفطور على ا ل إ س ل ا م ب ا ل ق و ة لكن لا بد من تعلمه بالفعل فمن قدر الله ه أن أهل السعادة فيهيئ الله لهم من يعلمهم سبيل الهدى فيصير منهم مهيئا له الله وأشقعه سبب له أن أناسا من من ومن يجعل سبيل فيصير يغير السعادة بالفعل الفرد من ف سبب ر خذ ط ت ويثني عزيمته كما جاء في تحويل الصحيحين أ إلى أو ب لابنهما و اليهودية ي ن ن إلى ل ر ا المجوسية ثانيا ا ن ي في ة أو ل ص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أربعين نطفة ثم يكون أحدكم أمه ذلك يجمع يوما ثم مثل في علقة خلقه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 وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ومعنى كتابه الشقاوه والسعاده انها كتابه ازليه باعتبار ما سبق في علم الله وان الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم الله ثالثا بتأمل بالنظر لمحل السؤال يتبين أ ن ه لا م ع ا ر ض ة بينهما ف إ ن ا ل إ ن س ا ن مفطور على الخير ب ا ل ق و ة ف إ ن كان من أ ه ل ا ل س ع ا د ة في علم الله وبحسب ا ل خ ا ت م ة هي الله له من يدله على طريق الخير و إ ن كان من أ ه ل الشقاوه في علم الله ق ي ض له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق الشر ويحثه عليه ه و ي ل ا ز م حتى يختم له ب خ ا ت م ة س ي ئ ة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق ب ا ل س ع ا د ة و ا ل ش ق ا و ة ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما من نفس منفوسه إ ل ا وقد كتب الله مكانها من ا ل ج ن ة أ و النار و إ ل ا قد كتبت شقيه أ و س ع ي د ة فقال رجل يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم قرا فأما من أعطى واتقى وصدق وفي هذا الحديث أ ن ا ل س ع ا د ة والشقاوه قد سبق الكتاب بهما و أ ن ذلك مقدر بحسب ا ل أ ع م ا ل و أ ن كلا ميسر لما خلق له من ا ل أ ع م ا ل التي هي سبب ا ل س ع ا د ة والشقاوه ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تحت عنوان التسخط وعدم الرضا بالقدر وصلى على وآله وسلم تحت وصحبه وعدم محمد ما حكم الدين في ش أ ن جمعين من المسلمين ا ل أ و ل يملك المال بلا حساب والجمع ا ل آ خ ر لا يعرف حتى على سبيل المثال شكل المال وفي امس الحاجه ا ل ى أهم ي ق س م رحمة و ن ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ا في لكن ح ورحمة ي الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ سخريا ا ورفعنا درجات ة فوق ر بعضهم بعض بعضهم بعضا ب خير ي مما م ج ع و ان ل ل آ ي ا ت ك إن كسب المال إ ذ ا كان من طرق ج ا ئ ز ة و أ د ى الغني حق الله وحقوق العباد فيه كان شاكرا لنعمه الله فيما آ ت ا ه أ ه ل ا ل م ر ح م ة الله والمزيد من فضله و إ ل ا فهو كافر ل ن ع م ة الله ظالم يستحق ا ل ع ق و ب ة من الله قال الله تعالى وَإِذْ وَلَإِنْ ومن أو وامتحاناً لَإِنْ تَأَذَّنَ عَذَابِي شَكَرْتُمْ كَفَرْتُمْ يؤت تعالى ابتلاء لَأَزِيدَنَّكُمْ لأن الأسباب إِنَّ من عن رَبُّكُمْ الكسب لم المال لم لَشَدِيدٌ لعجزه له الله له يهيئ حظاً ح ك م ة منه عدل ة فالواجب عليه الصبر والاحتساب و ا ل أ خ ذ في ا ل أ س ب ا ب ا ل م ب ا ح ة ا ل م ق ي د ة حسب ا ل ط ا ق ة وقد جعل له سبحانه حقا في مال ا ل أ غ ن ي ا ء من ا ل ز ك ا ة وغيرها وعلى ولاه ا ل أ م و ر أ ن يعولوه ويعطوه ما يسد حاجته ر ح م ة به و أ د ا ء لواجب ا ل أ خ و ة وشكرا لنعمه الله والله أ ر ح م و ا بعباده منهم ه م ب أ ن ف س ومن كان ق ل ة ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادا على فضول أ م و ا ل الناس وما ي أ ت ي ه من فتات موائدهم فقد أ س ا ء إ ل ى نفسه و أ ه ا ن ه ا بوقوفه ذليلا أ م ا م اعتاب ا ل أ غ ن ي ا ء وخالف ش ر ي ع ة ربه التي حثت على الكسب وعلى ع ز ة النفس وحذرت من ا ل ب ط ا ل ة و إ ر ا ق ة ماء الوجه ولا يظلم ربك أ ح د ا بل هو حكم عدل لطيف بعباده عليم خبير يصرف ا ل أ م و ر كلها بمشيئته وحكمته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س أ ف ط ر في نهار رمضان لما ر أ ى الله عز وجل قد أ ع ط ى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو حيث إ ن ه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أ ف ط ر ه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد إذا لله على الواقع ذكر كان كما فعمل ذلك الشخص ضلال مبين ف إ ن ه سخط على قضاء الله واتهم سبحانه بالظلم والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذره لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم ا ل ق ي ا م ة فضلا منه واحسانا وعلى ذلك الشخص أ ن يتوب إ ل ى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم ا ل ع و د ة إ ل ي ه وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إ ذ ا كان بغير جماع ف إ ن كان فطره بجماع فعليه القضاء و ا ل ك ف ا ر ة وهي ع د ق ر ق ب ة م ؤ م ن ة فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين فإن نصف التوفيق ستين مسكينة ثلاثين صارا من نبينا لم البلد لكل واحد نصف صار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال امرأة قلقة لكونها لم تحمل أطعم محمد امرأة يستطع قوت صارا واحد صار وصحبه وتلجا أ ح ي ن الى إ البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه ا ل ح ي ا ة فما هو الحكم وما هي ا ل ن ص ي ح ة لها جواب ا لا ح وحده م د لله و ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ص وصحبه ا ة وبعد ينبغي لهذه ا ل م ر أ ة أ ن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل ل أ ن إ ي ج ا د الاستعداد الكوني في الرجل و ا ل م ر أ ة لانجاب ا ل أ و ل ا د ذكورا فقط أ و إ ن ا ث ا فقط أ و جمعا بين الذكور و ا ل إ ن ا ث وكون الرجل و ا ل م ر أ ة لا ينجبان كل ذلك بتقدير الله جل وعلا قال تعالى لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويهب لمن يشاء الذكور أ و يزوجه م ذكرانا و إ ن ا ث ا ويجعل من يشاء عقيما إ ن ه عليم قدير فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه ا ل أ ق س ا م قدير يشاء على ما يشاء من ا ت ف و ت ا ل ن ا س في ذ ل ك و ل ل س ا ئ ل ة أ ص و ه في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما ل ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ك ل منهما لم يولد له فعليها أ ن ترضى و ت س أ ل الله حاجتها فله ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة و ا ل ق د ر ة ا ل ق ا ه ر ة ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات、المختصات. والطبيب الطبيبات عند عدم المختصات المختص المختصة وجود ل عدم ل يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي ه يمنع بعض ع ما من تسبب الندم ح م ل وهكذا زوجها ي ب الطبيب غ ي يعرض أن لأنه نفسه على الطبيب المختص ق يكون ا ل ا ن على فيه نفسه و ب ا ل التوفيق ل ه و ص الله على نبينا على ما ح وصحبه م وسلم عدم د وآله ل على ن د م ما فات سؤال ما ا ل ع ص م ة التي تعصمني من الندم إ ذ ا ما ر أ ي ت زميلاتي وقد تخرجنا وليكن لدى سماحتكم علم ب أ ن جميع من حولي أ ب ي و أ م ي و إ خ و ت ي وزوجي قد تركوا ا ل أ م ر لي حيث إ ن ه م يخافون أ ن أ ت ر ك لهم عواقب الامور أ أ م و وحيث ر إنني كنت ع ن ي ن نفسي مرض ه ذ ا يجعل طبعاتي ي ت م غ ة حياة الزوجية وأفر من المنزل أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية فأخشى وأفر فما أن يأتي أطيق أما أن أكون من المنزل عن ومنزلي يوم زواجي التي يجب عليها زوجي تجاه ولا وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين لقد اختلطت ا ل أ م و ر على كثير من الناس فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم إ ن إ خ و ت ي على قدر من الدين、وملتزمهم. ولكنني م ت ز م و ل أ ح ر ج من أ ن أ س أ ل ه م في أ ي شيء من قبيل ذلك و أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ط ع ا ل أ م ر بخصوص ا ل د ر ا س ة قطعا أ ك ي د ا فارجو أ ن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر ا ل خ ط أ و ا ل م ع ص ي ة ولسوف يجزيك الله كل الخير إ ن شاء الله و إ ن كنت أ ر ج و من سيادتكم أ ن ترسلوا إ ل ي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و عن ح ي ا ة ا ل أ س ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ك ي ف ي ة ا ل م س ا ه م ة و ا ل م ش ا ر ك ة في بناء مجتمع إ س ل ا م ي وكيف أستطيع ا ل م د ا الصلاة وحب الصوم وحب النفس م ة على كل وحفظ وحفظ و في ق ت م ن إنني كل ما يمسها إنني محتشمة و ع ل ى قدر من الاسلامي د ي ن و ل لله ح م من د فرجائي م م مساعدتي ا ح ت ك و س م ت ك كل ل ا خ ر عند الله إن الله شاء الله الجواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا واجب المسلم إ ذ ا اختار أ م ر ا ما يظن الخير فيه وجاء ا ل أ م ر بخلاف ما ظنه الا ي ي س ولا ي أ س ف على ما فاته بل يحمد الله على ما حصل له ويرجع ا ل أ م و ر إ ل ى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها ب ح ك م ة و م ص ل ح ة يعلمها يظهرها تاره ة و ي ي خ ف ا ابتلاءا وامتحانا تارة أخرى قال تعالى وبشر ب ر ا ا ل ص يشرع ن الذين إنا وإنا راجعون من المهتدون ثانيا إذا أصابتهم قالوا صلوات لله إليه أولئك عليهم وأولئك مصيبة ي ربهم هم ورحمة في حقك أ ن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف و أ ن تقومي له بمثل ما يقوم به أ م ث ا ل ك ل أ ز و ا ج ه ن قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د ر ج ة و أ ن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا و إ ن ت أ ث ر لك ق ر ا ء ة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أ ز و ا ج ه ن من خ د م ة فذلك حسن وسيفيدك إ ن شاء الله ثالثا عليك أ ن تعتصمي بكتاب الله سبحانه و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم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 قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أ س ر ف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى وقال تعالى إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ى ا ل آ ي ة وقال تعالى كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ل ي د ب ر آ ي ا ت ه وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب رابعا ما دام وأمك الأمر قد أبوك وزوجك وإخوتك ترك لك ف نوصيك بعد العنايه بكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ت ق ر أ الكتب ا ل آ ت ي ة كشف تلبيس إ ب ل ي س للعلامه بن الجوزي كتاب خ س ن ا ل أ س و ة في أ ح ك ا م ا ل ن س و ة ل ل ع ل ا م ة صديق ب ن حسن كتاب الجنس اللطيف لمحمد رشيد رضا كتاب الجواب الكافي لمن س أ ل عن الدواء الشافي ل ل ع ل ا م ة ابن القيم و أ ش ب ا ه هذه الكتب لكونها ع ظ ي م ة ا ل ف ا ئ د ة ولا سيما ل أ م ث ا ل ك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم